بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإكوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد مؤسسة صد التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس شرح نواقد الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك نسأل الله أن ينفع بها والآن مع الشريق الأول الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه الليلة والليلة القادمة إن شاء الله نبدأ معكم في درس يتعلق برسالة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر للهجرة النبوية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله علم من أعلام الإسلام وقد عرفه العالم العدو والصديق المؤمن والكافر عرفوا الشيخ محمد يعجل وحاب لأنه قام ب أمل عظيم ألا وهي الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة في وقت قد درس فيه كثير من معالم التوحيد في كثير من العالم الإسلام وفشت فيه وأنواع الشرك وإن كان العالم الإسلامي فيه علماء وصلحاء وعباد وعلى المنهج الصحيح لكن كثير منهم تعترضه أوائق عن القيام بالدعوة والصدع بحقيقة الإسلام التي يجهلها جمهور الناس وهي تخالف ما نشأ عليه من الشرك ومن البدأ كثير من العلماء يعرف الحق ويعرف أن ما عليه كثير من المسلمين من البدع والمحدثات وأنواع الشرك يعرف إنها باطلة لكن لا يتهيأ له إما لتقصير منه وفتور أو لقصور تقصير أو, أو قصور ولكن الله سبحانه وتعالى قد ظلم حفظ هذا الدين فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخالدة لأنه قاتم النبي فلا نبي, فلا نبي بعده فلابد أن تبقى حجة الله على البشر حجة الله على الثقلين إلى أن تقوم في الساعة لابد وهذا يتحقق وتحقق بحفظ الله لكتابه العزيز وحفظه لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فالرسول ما مات إلا وقد تلقى هذا الدين عنه أصحابه تلقوا عنه كتاب الله وسنة, رسوله وسنة القولية والفعلية والتقديرية وشاهدوا سيرة وعليه الصلاة والسلام وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم بالبلاغ ففي خطبه في عدة الوداع يقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب ويقول بلغوا عني ولو آية وقد بلغ هو صلى الله عليه وسلم وبلغ أصحابها فقاموا بالبلاغ والدعوة بل والجهاد كما جاهد الرسول عليه الصلاة والسلام جاهد في سبيل الله قاتل الكفار حتى دخل الناس في دين الله يضراجا وهو حي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه السورة إنها, أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. يعني هذه السورة تضمنت بيان العلم على وفاته وقرب أجله عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والبكر ورأيت الناس يقول لذي الله يواجه فسبح لحمد ربك واستغفر إنه كان تضار ثم حمل هذا الدين التابعون وتابع التابعين ومن بعدهم على مرض القرون فلم يزل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم يدعون من ظل عن الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى كما قال الإمام أحمد في خطبته لابد وجاء في الحديث المشهور إن, إن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينه وفعل يزل في هذه الأمة من يدعو لله ويبين سرع الله ويبين ما جاء به خاتم النبيين وإمام المنسلين صلى الله عليه وعليه أجمل ومن أعلاب هؤلاء الدعاة على الشيخ محمد العجل هذا ألقى الله في روعه وجعل في قلبه همة عالية للدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة وبيان بطلان هذه البدع والمعددات والخرافات الاعتقاد في في الأولياء بأنهم ينفعون ويضبون وأنهم يدعون في استغاثبهم أحيان أو أمواتهم بل ويعتقد في من ليس بولي فسوى رحمه الله قد أكرمه الله بالنهوض بهذه الدعوة وأنعم به على هذه البلاد أولا لأنه كما يعني كما هو العظوظ أنه ظهر في هذه المنطقة في منطقة اليمامة ثم قير الله له من يسانده وهو الإمام محمد بن سعود رحمهم الله ف ظهرت هذه الدعوة بال بالجهادين بالحجة والسناء بالحجة والبيان وبالسيث والسناء لأنه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 عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فانتشرت هذه الدعوة ولله الحمد وانتبع بها أهل هذه المنطقة بالذات أولا ثم ربوع الجزيرة وسرت آتارها إلى العالم الإسلامي شرقا وغربا وشمالا وجموعا ولا نزال ولله الحمد نتفيأ ونتمتع وننعم بآثار هذه الدعوة فأفضل العالم الإسلامي أفضل مجتمع هو هذا مجتمعنا ولله الحمد لأن أكثر العالم الإسلامي قد نخرت فيه الخرافة والبدعة والشرك القبورية كان في في الأقطع. يتمثل هذا في طائفتين في الرافضة والصوفية الصوفية القبورية الذين يقيمون ال ال القباب والمساجد على الأضلحة ويحجون إليها ويطوفون بها ويستغيثون بمن في تلك القبور في الرخى والشدة والرافضة هم أصل هذا الباطل وهم أغلب شركا وبدعة فهم شر طوائف الأمة اجتمعت فيها في الراجعة شروط الإعسائر الفرق فمجتمعنا ولله العمد نتمتع بآثار هذه الدعوة حكومة وشعبا فنسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا ودعوة الحق محاربة من أعداء الإسلام من الكفار من اليهود والنصارى ومن المنافقين والذين في قلوبهم مرض كلهم خصوم لدعوة الحق من عهد الرسول وما بعده وهكذا على آثارهم الإمام المجدد ولا نغفل آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميره ابن القيم فإن لهما ولما قام به من التحقيق والدعوة والبيان في كل الطرق لهما الأثر العظيم في العالم الإسلامي وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا أثر من آثار تراث وعلم ودعوة الإمام المسلمية وتلميذه بن رحم الله الجميع وكما سمعتم في التقلمة الأولى إنها انه قد حصل في هذه الايام بالذات يعني حرب سافرة على هذه الدعوة يعني الحرب لم تفتر الخصوم موجودون لكن الشيء الغريب ان, أن تحارى بالدعوة دعوة الشيء محمد الوعدل مرهاب في مهدها هذا هو السيء يعني مضى على الناس سنون وللعب لا يجرى احد ان يتكلم في دعوة التوحيد والدعوة دعوة السنة ولكن في السنوات الأخيرة رفع أعداء دعوة التوحيد والسنة رفعوا رؤوسهم وكشفوا عن عوارهم وباحوا بما تنطوي عليه ضمائرهم من الحقد الدفين فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يحفظ على هذه البلاد ما أكرمها الله به من التوحيد والسنة وقد اختار بهذه الدرس القائمون على هذه الدورة وقال على رأس الشيخ يوسف مهوس إمامكم رأوا أن يشرح هذا الكتاب وهذه الرسالة للشيخ محمد العدرهاب ألا وهي نواقض الإسلام رسالة صغيرة ضمنها الشيخ عشرة من النواقض سمها نواقض الإسلام وهي عشرة في هذه الرسالة وتنوى بعض الشراح المعاصرين بمزيد إضاحة وبيان وشيء من التفصيل وأقول بين يدي يعني الكلام على نص الرسالة إن نواقض الإسلام هي في الحقيقة أسباب الردة معناها نواقض الإسلام يعني الأمور التي تنقض إسلام العبد وتصيره كافر مرتدا نواقض الإسلام يعني موجبات الردة أو موجبات الكفر بعد الإسلام وعند أهل العلم باب باب من أبواب الفقه أحكام المرتد المرتد عن الإسلام الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه وضقتله والله تعالى ذكر الردة في كتابه في مواضع ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أبواس ود كثير من أهل الكتاب. كثير من اليهود والنصارى يودون أن يرتد المسلمون عن دينهم بقدر ما يستطيع لو أمكن أن يردوا جميع المسلمين لا يودون أن يرتد جميع الناس لكن قد يظفرون ببعض الناس و يسعون في ردة فيستجيبوا لدعوة لدعوته وقال تعالى في المشرقين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا لكن لا يستطيعون إن استطاعوا لا يزال الكفار يقاتلون المسلمين من أجل أن يردوهم عن الإسلام لأن هذه هي التي أكرم الله بها المسلمين وفضلهم بها على غيرهم فالكفار يحسدونهم يحسدونهم على هذه النعمة الآن الكفار لأمم التي يقال لها المتحضرة والراقية والمتقدمة أقول يقال لها انتبه وإلا ليست راقية ولا متقدمة ولا متحضرة بل هم شر الدواب أولئك كالأنعان بل هم أضل والذين يجاملون ويصانعون الكفار يمكن يزعلون من هذا لكن هذا كلام الله أولئك كالأنعام بل هم أضل إن الشر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون هذا ينطبط على اليهود والنصارى قلب والمشركون ساعر طوائف الكفر وقال سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء يريدون ان, أن يكفر المسلمين حتى يكون سواء في الكفر لأنهم إذا, اذا ارتد المسلمين ساوى الكافرين بالكفر وفاقهم الكافرون فيما أوتوا من الدنيا فتكونون سواء يريدون أن يكون المسلمون مثلهم في الكفر ودوا لو تكفرون كما كفرون فتكونون سواء هذا مطلبهم والآن الواقع شاهد بهذا الآن أمم الكفر الكفار هذه الأمم هي تعمل ليل نعاه منذ عصور ولا سنة في هذه الأعصار تعمل على صد المسلمين عن دينهم بشك الطرق يعني إن استطاعوا أن يردوهم إلى الكفر هذا هو الغاية لأن هذا غاية إبليس غاية إبليس من الإنسان أن يقفر لكن قد لا يقوون على هذا من أول وعلى فهم يسلقون لصد المسلمين عن دينهم أقرب الطرق يصدونهم يعني ب... بما يلقون إليهم من الشهوات والشبهات الشهوات التي تصرفهم عن طاعة ربهم وامتثال عوامره واجتناب مناهيه والشبهات التي تحيرهم وتوجب لهم البلبلة في أذهانهم وسهل الإعلام الآن بهذا فيه يعني في بيوت أكثر الناس لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في فساد أمركم يسعون في فساد أمر المسلمين في فساد عقائدهم في فساد أخلاقهم في ومن أقرد الطرق لإفساد مجتمعات المسلمين إفساد المرأة هذه المرأة هي الآن هي الوسر الذي يعنون بإفساده وتضليله وإخراج المرأة المسلمة عن حدود حدودها الشرعية فإذا فسدت سرى فسادها إلى المجتم إن الغاية هي غاية الكفار هي غاية إبليس غاية إبليس في الإنسان أن يقفر وإذا لم يقفر على هذا نزل للعقبة الثانية لما دونها يعني وهو أن يجره إلى كبائل الذنوب وإلى البداء كما ذكر العلامة المقيم في العقبات التي يطرد الشيطان الإنسان فيها واحدة بعد الأخرى بعد هذا أيها الإخوان أحب أن أذكر لكم إن أسباب الردة كلها ترجع إلى أنها تناقض الشهادة فيها مداره على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسل فالمسلم إذا شهد لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا وشهد أن محمد رسول الله ظاهرا وباطنا صار, صار مسلم فإن شهد بذلك على لسانه فقد أظهر ذلك كان منافقا والمنافق هو مع المسلمين ومن المسلمين في الدنيا وفي, وفي أحكام الدنيا والشهادتان شهادة لا إله إلا الله تتضمن الإيمان بالله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفره تقتضي توحيده كذلك في ربوبية بالإيمان بأنه لا رب غيره ولا وفي إلهيته بالإيمان واعتقاد أنه لا إله سواه يعني لا إله لا معبود بحق إلاه وفي صفاته باعتقاد أنه المتفدد في صفاته فلا شبيه له في شيء من صفاته سبحانه وتعالى إذن لا إله إلا الله هذه يناقضها الشرك بالله لأنها كلمة التوحيد فالشرك يناقض هذه الشهادة كل المرة شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان بأن محمد بن عبد الله بن هاشم النبي العربي الأمي أنه رسول الله إلى جميع الناس إلى جميع البشرية بل إلى استقلين الجن والإنس وأنه جاء بالحق المبين بالهدى ودين الحق ليظهره تعالى على الدين كله ولو كره المشيقون شهادة أن محمد رسول الله تقتضي تقتضي تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بكمال خلقه وكمال شريعته اليوم أتمرت لكم بيناكم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام بينا فهذه حقيقة الشهادة الشعر الشهادة تقتضي العلم واليقين والانقياد والمحبة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقتضي الإيمان العلم بمعناهما وحقيقتهما والانقياد لما دل عليه إذن فجميع أسباب الردة التي نسميها في هذه الرسالة نواقض الإسلام هي تدور على إنها مدارها أنها تناقض الشهادة الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يمكن فيما يظهر حصر النواقض في أصول التكليم والشك والإعراض والإباة والاستكبار والجهد والشرك والتنقص لله او لاياك او رسوله فهذه ما التنقص الطعن في ذات الطعن في الرسول الطعن فيما جاء به ربما تكون هذه هي جماع النواقض مدارها على هذا و... وأيضا النفاق وإن النفاق ما يتضح لكنه إذا صار في القلب هو ناقض لكن المنافق يظهر منه الإسلام يظهر الإسلام فالنقض الذي عنده لأن النواقض لابد أن تكون حدثت بعد إسلام فقد يرسد المنافق بأن يظهر كفر فنقول إنه مرتب باعتبار ما ظهر لذلك بأنهم آمنوا ثم كبروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفتعون فهذه الأمور كله يرجع الى انها تناقض شهاده ان لا اله الا الله وان محمد صلى الله عليه وسلم التكذيب اما بالتواكل في الله او التكذيب بفهوبيه في التكذيب بجلاله او او, أو الشك او الاعراض عن دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلب أو الإباء كثير من الكفار يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف النوع. كما قال سبحانه وتعالى الذين أتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه أبناء كثير من الكفار يعرفون الرسول ويعرفون صدقة ولكنهم يمنعهم من الإنقياج لدعوته والاستجابة له الكبر كما جاء في قصته رقل عظيم الروم يعني أعلن اعترافه بربوة محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه منعه الكبر عن الانقياد والاستجابة والبخل بملكه كما جاء في الحديث ظل الخبيث بملكه لعل هذا يعني ما يناسب تقديم بين يدي الكلام على نص نص هذه الرسالة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الكفر و كل مساقطه سبحانه وتعالى وأحب أن أقول إن الشيخ سمناها نواقب يعني تسمية جميلة مثل ما في أبواب الفقه نواقض الوضوء نواقض تبطل الطهار الشيخ له تعبيرات جميلة ودقيقة نواقض يعني الإسلام في طهم والإسلام من ناحية عقد بين العبد وربه فإذا شهد الإنسان والشهادتين فقد عقد مع ربه أن يوحده وأن يعبده وأن يتبع رسول عقد هذا أعظم العقود عقد وعهد فأس... فأسباب الردة هي نقض لهذا العقد نقض لعقد التوحيد نقض لعقد الشهادتين فالشيخ سماها نواقض وهي تسبه نواقض الوضوء التي تبطل الطهارة نواقض الوضوء يعني مفسدات تبطل الطهارة كذلك هذه النواقض تبطل الإسلام الذي يتضمن الطهارة الحقيقية المعنوية فالتوحيد والإيمان تهم ولهذا سمى الله المشركين نجس إنما المشركون نجس وال وال والمؤمن قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجس المؤمن طاهر فهذه أيضا وقفة مع تسمية هذه الأمور الموجبة للردة تسمية الشيخ لها بالنواقض نواقض الإسلام صلى الله عليه وسلم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 ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الدبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر حسن. يقول الشيخ رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة لعله يريد أن فهم نواقض الإسلام أو أصول نواقض الإسلام عشرة وإلا نواقض الإسلام تفصيلاً كثيرة والفقى في باب حكم المرتد ذكروا أمثلة كثيرة مما يوجب الردة والفروج عن الإسلام ولكن الشيخ ذكر هذه العشرة فأنها أصول أو جوامع لأسباب الردة يقول الأول الشرك الشرك بالله في عبادك وذلك بصرف شيء من أنواع العبادة بغير الله اتخاذ نجد مع الله كما قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله نجد دخل وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي قلقكم إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهذا السرك هو السرك الأكبر لأن السرك في شرع نوعا سرك أكبر وهو يناقض التوحيد يناقض شهادة أن لا إله إلا الله وهو يشمل الشرك في الربوبية وفي الإلهية وفي أسماء الله وصفاء ولكن الشرك في العبادة هو الغالب على الأمم قديما وحديث الشرك في العبادة يعني عبادة غير الله مع الله فالناس بالنسبة لعبادة الله أو للاستسلام لله ثلاث من استسلم لله وحده وذلك بإفراده بالعبادة أي بعبادته تعالى وحده لا شريف له فهذا هو الموحد الثاني هو من استسلم له ولغيره يعني بان عبده وعبد معه معه فهذا هو المشرك والثاني من من لم يستسلم لله اصلا بل استنكب عن عباده الله فهذا هو المستنكب المستكبر ومن يستنكر عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصر فالمسلم المسلم الموحي إذا أشرك ارتج ارتدان عند السلام أما من كان مسجسا من الأصل هذا لم يسميه مرتد لأنه لم يسلم أصلاً. هو كافر أصلي لأن الكافر عند أهل العلم نوعا كافر أصلي مثل اليهودي أو النصراني أو البودي أو غير هذين من طواعف وميلة الكفر هذا كافر أصلي لكن من أسلم ثم يعني وقع في موجب موجبات الردة والكر صار مرتدا وصار كافرا بعد الإسلام كافرا بعد الإسلام. وذكر الشيخ من أدلة هذا النوع قوله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لميشه وقال سبحانه وتعالى إنه مجلسك من الله فقد حرم الله عليه الجلد وقال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرقت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسم فهذا الشرك الأكبر له ثلاث قصائص أول أنه لا يغفر ثاني أنه موجب للقلود في النار والجنة عليه حرام الثالث أنه يحبط جميع الأعمال فمن عبد مع الله غيره فكل عبادة يعبد يعبد الله بها هي حابطة بل بل إن عبادته لله لا تسمى عبادة من عبد مع الله غيره لم يعبد الله في الحقيقة لأن كما قال الشيخ في بعض مسائل كتاب التوحيد أن العبادة لا تسمى عبادة العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ومن أنواع ومن أمثلة السلك الزبت من أنواع العبادة الزبت فالزبت لله تقربا هذا عبادة لله وقد قرر الله التقرب بالذبح إليه قرنه بالصلاة تقول إن صلاتي ونسقي وقال فصل لربك والحر فمن ذبح لغير الله يتقرب إليك الذبح للجين أو الذبح لقفر ينبح لصاحبي هذا القفر يتقرب إليه أو ينبح لهذه الشجرة او لهذا الحجر على طريقة الجاهلية الاولى فقد عشرة والشيخ نص على البث للجن لان بعض المسلمين يذبح للجن من اجل يعني ما يعتقده من انهم يعني قد ادوه فيريد أن يكون فسرهم بالذبح لهم يتقرب إليهم بالذبح أو لعلاج مالير فبعض المضللين القراضيين يأمرون بالذبح للجن على وجه من الاستشفاء طلباً لاستفاء فالذبح لغير الله تقرماً إليه هذا نوع من السر الشرك في العبادة كمن يصلي لغير الله فمن صلى للميت يتقرب إليه لصاحب هذا القبر من نبي أو صالح أو أي يعني معبود من دون الله فقط فهذا هو الناقض الأول من, من النواقض العشر الشرك بالله في عبادته سواء لبح لجل أو لقابر أو لملك نعلم الثاني الثاني أحسن الله إليه الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا نقول الشيخ الناقض الثاني من النواقض العشرة من يجعله أو أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم يستغيث بهم يتوكل عليهم وهذا في هو نوع من السجل فهو يعني عند التحرير داخل في الأول فالذي يدعو الموت والغائبين يستغيث بهم في الرخاء الشدة ويتوكل عليهم في حوائجه في نصره على الأعداء في مغفرة ذنوبه في نجاته من النار في شفاء مليضة في نجاته من قربته يدعوهم يستغيثوا بيهم يتوكلوا عليك يعني زائماً أنه يفعل ذلك طلباً لشفاعته فإن هذا هو ما كان عليهم مشرفون كما قال سبحانه وتعالى ويعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سفعاء نعمر وقال سبحانه وتعالى هو الذي اتغلوا من دونه يا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ذلك فهم يعبدون هذه المعبودات إما أن يعبدوا الصالحين مباشرة أو ما ينصبونه من تماثيل ترمز إليهم ترمز إلى يعني من يعظمونه ويتعلقون به فالذين يتكربون ويعبدون مثلاً الصالحين معتقدين أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يدبرون هذا العالم وأنهم يتصرفون في هذا الوجود فقد جمع بين الشرك في الربوبية والإلهية جمع بين نوعي الشرك الشرك في الربوبية باعتقاد أنهم يدبرون أمر هذا العالم وأنهم يملكون النصر على الأعداء ومغفرة الذنوب والنجاة من النار وترتب على ذلك الشرك في العبادة بالذبح لهم والصلاة لهم والتقرض إليهم بأنواع القربات أما النوع الثاني الذي ذكر الشيخ الناقض الثاني فهو من جنس ما كان عليه المشركون الأول وهو اتقاد الوسائق ولجك أن هذا النوعه من من يعبد ما يعبده معتقدا أنه ينفع ويضع فيجمع بين السركين أما النوع الثاني من النواقف فهو اتخاذ يدعوهم ويستغيث بهم ويعبدهم ليقربوه إلى الله وليشفعوا له فيجعلهم وسائط وسائط في العبادة والله تعالى لم يجعل بينه وبين عباده واسطة في العبادة بل أمر بأن يعبده العباد أن يعبدوه ويتوجه إليه بالدعاء والاستغاذة وأن يتوجه إليه بالعبادة وأن يعبدوه وحده لا شريك له لكن نعم جعل بينه وبين عباده واسطة في تبليغ شرعه وهم الرسل الرسل وسائط بين الله وبين عباده فلا طريقة للعباد إلى معرفة ربهم ومعرفة دينه وسرعه إلا إلا من أرسله إلا الرسل صلوات الله والسلام عليهم فهم في تبليغ شرع الله فهذه الواسطة حق وعذر ومن اعتقد أنه يستغني كما سيأتي يستغني عن وساطة الرسل في معرفة الله وفي معرفة دينه وما يقرب إليه فهو كافر كما سيأتي في النواقر ما يبين هذا الجانب والله عليه الله اليكم الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر يقول الشيخ رحمه الله النقد الثالث من لم يكفر المشركين لن يكفر المشركين الذين يعبدون مع الله غيره يعبدون الاحجار والاشجار والموتى يعبدون البقر يعبدون الصليب يعبدون الصليب النظام مشركون يعبدون الصليب يعبدون المسيح بزعمهم وأمه كما قال سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا إسى من المريم أأنت قلت للناس اتقلوني وأمي يا إلهي قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح مريم فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح حمذابهم قال دينهم صحيح اليهود والنصارى على دين الكل الكل يطلب يعني الكل يعني كل الكل على دينهم صحيح هناك من الطوائف من يقول إن عباد الأصنام إنهم, إنهم على حق وأن دينهم صحيح فمن نواقض الإسلام يعني آدم تكفير من كفره الله ورسوله من ومن ذلك المشركون فمن لم يكفر المشركين بل يقول إنهم على دين وأنهم تنوعت الطرق إلى الله تنوعت الطرق إلى الله أو شك في كفرهم الشك في الحق قد تكذيب الشك في حق كفر تكذيب الحق فما لن يكفر الملائنه اليهود يقول ليس بك أو يقول يمكنهم على حق او هذه كل كل يتدين بالدين الذي يعني يناسبه او نشا عليه او صح مذهبه يعني بان قال انه دين صحيح انهم على دين فكما ان المسلمين على على دين صحيح يقول بعضهم في نظرهم دين الإسلام صحيح في نظر المسلمين لا ما يصح هذا باطل الذي يقول النبي إن الإسلام صحيح في نظر المسلمين يجب أن يبين له أن هذا يعني فهم باطل ولم يفهم في الحقيقة يعني أحقية الإسلام بل الإسلام هو دين الله في الواقع ونفس الأمر ليس بمجرد نظرنا لأن مفهوم كلمة في نظر يعني عدم في نظر لنا إنه حق لا فيه السيء كان في نظر لك إنه حق قد يقوم في نفس الأمر إنه باطل لا الإسلام هو دين الله الحق في الواقع ونفس الأمر وفي نظر المسلمين ولله بل وفي نظر كثير من الكفار الذين يعرفون الأمور كما تقدم يعرفون لكنهم يمنعهم من الدخول في الإسلام الكبر التعصب التقريب نعم بعد السلام عليكم الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه الذي يفضل حكم الطواغيط على حكمه فهو كافر هذا أحد النواقض يعني نلاحظ أن الناقض الأول والثاني يتعلقاني بالشهادة شهادة عن لا إله إلا الله فهما يناقضان شهادة لا إله إلا الله والثالث في الحقيقة أنه يناقض الشهادتين يناقض الشهادتين أما الثالث الرابع من اعتقد أن هدي غير الرسول أكمل من هديه أو أن حكم غيره أفضل وأعدل من حكمه قال الشيخ مذن من يفضل حكم الطواغيت الطواغيت الذين يحكمون من الناس ويحكمون بين الناس بموجب تقاليد وعادات التي يسمونها السلوم يحكمون بينهم بموجب هذه التقانيب وكل حكم يناقض شرع الله فهو باطن ومن ذلك القوانين المخالفة لشرع الله ودينه الذي بعث به رسله فإنها أحكام طاغوتية الأحكام القانونية المناقضة لشريعة الله هي أحكام طاوتية من فضلها على حكم الله ورسوله أو سواها بها أو سوّغ الحكم بها فإنه كافر بالضرورة فهذا هو النقض الرابع في من النواقض التي عددها الشيخ اعتقد أن هجة غير الرسول أكمل من هجة والله هدي الهدي معناه السيره والطريقه والدين يكون ان هدي غير الرسول اكمل من هدي هذا يناقض شهاده ان محمد رسول الله شهاده ان محمد رسول الله تقتضي الايمان بانه رسول الله حقا وأن ما جاء به من عند الله وأنه رسول الله إلى جميع الناس وأنه أكمل الناس الهدياء وأنه أعد للناس حقما فلا وربك لا يحقنون حتى يحقنونك فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه فهذا تقتضي ان محمد الله تقتضي هذا تقتضي رسول الله الى جميع الناس ان هديه وحكمه اكمل هذه وحكم تقتضي الايمان بوجوب اتباعه وطاعته في امره ونهيه وتصديق بكل ما اخبر به صلى الله عليه وسلم الخامس يؤذن الشيخ عليكم. نعم يؤذن ولا على أن نكتفي بأهله ونترك الباقي صحيح. للدرس القادم إن شاء الله تعمل فيها بعض الأسئلة الحمد لله صلى الله وسلم وظارة على عبد ورسول وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين الله. أما بعد فنواصل التعليق على ما ذكره شيخ الإسلام الإمام محمد العدل وحباب في رسالة في نواقض الإسلام قد تقدم أنخلام على الأول قال وهو الشرك الشرك العبادة ثاني اتخاذ الوسائط اتخاذ في العباده وذكرت لكم ان هذا يندرج في الاول هو نوع من, من, من, من انواع الشرك الاكبر والثالث أدم تكفير الكفار يعني الذين كفرهم الله ورسوله كل يهود والنصارى والمشركين أو الشك لكفرهم الشك يقول الله ما دلهم كفار أو ما كفار أو جزم بصحة ما هم عليه بصحة دينه وكان من المناسب ان يذكر بالدعوه في معاصره الباطلة دعوه التي تعرف بوحده الاديان اديان الثلاث يعني على الاقل واحد اليهوديه والنصرانيه وانها ان دين وان الانسان يعني لا ظهر علي يتديم باليهودية أو النصرية أو جسد وأن هذه تتضمن القفل لدعوة باطلة ومن يعتقدها هو كافر لأنه مكذب لله ورسوله ويتضمن هذه الدعوة أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست عامة للبشرية بل كما يقول بعض النصارى إنه رسول الله إلى العرب فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح الله فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث قال تعالى في اليهود ذلك بأنهم كانوا يغفرون بآيات الله ويقتلوا للنبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فباعوا بغضب وقال سبحانه وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر يهود هذا سامر لأولهم وآخرهم كل من لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لابد من, من التيقض لهذه الدعوة وعدم الارترار بها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل من الدين الحق ودين الله دين الإسلام فكل من تدين بغير الإسلام فهو كان نعم الرسل كلهم كانوا دينهم الإسلام والذين كانوا على متبعين لموسى ومتبعين لآسف كانوا مسلمين على الإسلام لكن الذين حرفوا وانحرفوا من أهل هاتين الملتين وارتكبوا أنواع من الكفر فالنصارى كفروا بغلوهم بعبادتهم للمسيح وأمه وزعنهم أنه الله أو ابن الله وكفروا ثانيا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم ولو كانوا على مستقيمين على دينهم الأول ثم لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام كانوا كفارا ومن مات منهم على ذلك فهو في النار كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كبه الله على وجهه في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم نواصل فضل الضالة الخانس نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصف به أجمعين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر يقول للنواقض الإسلام أن يبغض الإنسان شيئا مما جاء به الرسول من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولو عمل به وهذا في الحقيقة من النفاق البعض عمل قلبي والمواد انه يبغضه بغضا دينيا عقليا يرى انه يعني شيء قبيح وبغيط ويود وي وي يعني هو يظنون يبغض من يدعو اليه لا بد انه يبغض من يدعو اليه لان يمثل لهذه الامور يبغض الصلاه ما يغ لها ف... من ما يغ لها فضيله ما يرى لها فضل ولا نفعا كما انها يعني شفاها وجهال ان الانسان يتصرف هذه التصرفات ويقف وينحني ويرجع ويسجد ويضع وجهه على التراب يبغض هذا الحد. أما من يؤمن بالله ورسول يؤمن بفضيل بشريعة الصلاة وأنها حق من عند الله وأن في فعلها الأجر والتواق وأن وهو يحب أن أن, أن يقيمها أن يقيمها ولكنه يجد مشقة في القيام بالصلاة ويكره القيام بالصلاة الكراهة الطبيعية لكنه لا يستجيل لهذه الكراهة يعصي هواه هذا نوع ثاني هذا نوع الكراهة هذا ما يدخل في ما نحن فيه هذه كراعة طبيعية تضادها المحبة الإيمانية الجهاد كريه للنفوس كتب عليكم القتال وهو كره لكم كريه الإنسان يكره الموت بطبعه يكره الجهاد من جهات النوفيقة مخاطرة بالنفس يقرأ هذه الناعية ولكن إذا صح الإيمان وقوي الإيمان بالله ورسوله والإيمان بفضل الجهاد وفضل الشهادة صار للمر حلوى ولهذا الصادقون المجاهدون يخاطرون بأنفسهم بيع باعوا لأنهم باعوا أنفسهم على الله الله باعوا أنفسهم إن الله استرى استرى من المؤمنين أنفسهم باعوا النفوس والأموال لربهم هذا هذا عقد عقد مبايعة بين من المستري من هو الله وهو بالك النفوس لكن الله كرما منه جعل بذل المؤمنين لأنفسهم بطوعهم واختيارهم وبذلهم لأموالهم جعل ذلك بيعا وسمى قبوله شراءا والثمن الجنة إن الله اشترى المؤمنون المجاهدون ما يكرون الموت يكرون لكن يحبون يحبون ما يحبه الله يحبون الجهاد يستعذبون فتضمحل إذا قوي الإيمان وصدقة الرغبة تضمحل هذه الكراهة تضعف تضعف حتى ما يحس ما يحس الصادق ما يحس بهذه الكراها وكل واحد يقدر نفسه يشوف نفسه عند, عند البذل لله كل واحد كل واحد يكره اخراج يعني الصادقة والمال لكن بقدر الإيمان إذا قوي الإيمان صارت النفس فيها أريحية أريحية يقرج الإنسان المال وهو يتهلل وهم مبسوط من شريح بإذ محلة ضعف الطبع سبحان الله الشاهد إن أما البغض الذي هو كفر ونفاق بغض يرى إن إنه إن صلى ما إنه يعبث يعبث لكن إن صلى هذا الذي يبغل الصلاة بغض الكفر والنذاق هو يصلي الرياء يعني بين الناس ومسلم يسمي النفسه مسلم ويصلي لو ما يصلي صار عليه شناعات إذا كان في وسط أخيام فهو يصلي. كان المنافق في عهد الرسول يصلي تماما يصلون ويجاهدون وكان حتى إن أمرهم يقفى على بعضهم يقفى على الرسول الله سبحان الله يقفى على الرسول يقرأوا ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم هل يا اهل المنافقين ما كان الرسول يعلم هذا اللي لانه مغرون في في التستر فهذا يصبح نفاق لكن اذا ظهروا جهر قال والله انا ها الصلاه يا ابن والله اني ابغضها خلص طلع انكشف الغطاء وباح بالنفاق وصار مرتد لحقم عليه بأنه مرتد لأنه تكلم تكلم بما في باطنه بالحبث بالنفاق طلع ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله نعم أحسن الله يليكم السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا لا من النواقف الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بشيء مما جاء بها الرسول الاستهزة الاستهزة السخرية الاستهزة والسخرية تنم وتدل على الاحتقام على الكراهة الشيء المعظم يعني محل للثناء والتبديل والتعظيم والإشادة فالإستيزة والسقرية إنما يكون بالشيء المهين عند الساخر وهكذا كان أعداء الضصر يسخرون ويستهزئون بأنبياء الله وبالمؤمنين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون ولا تستهزئ برسل من قبلك الاعداء يستهزئون بالرسل يستهزئون بهم يسخرون منهم وبما يدعون اليه لا اله الا الله والان نفس الشيء اسمعوا ما تنضح به اللسن المنافقين في الصحف وال واذاعات ما تنضح به من الاستهزاء الاستهزاء البين أو الاستهزاء الخفي ولا تعرفنهم في لحن القول فيه لحن هذه طلب من النفاق الاستهزاء يكونوا مسلم لكن تجي في مواقف مسلم في الظاهر لكن يجي يسخر ندل ما يمكن يستهزي بنفس الصلاة اللي أقول لك يقول اللي صار لي كنه يلعب ما يطلع هذا اللي يلعب من فم من يؤمن بالله ورسوله اللي صار كنه او يستهزئ بمناسك الحج خروجك كان الفعل هذا اللي على ها هل البني قرقنا رمي ها الحصى هذا اللعب هذا عين الكوف هذا كوف لاستدعى شيء من مجابه الرسول بالله او برسوله او بايد القران بشيء مما اقبل به الرسول من التواضع والعقار يستاذب مثلا الاستاذة يدل على التكذيب يدل على التكذيب وإن لم, وإن لم بوعد الله ووعيده والذي يتأمل أو يخالط الناس أو يقرأ يجد من هذا شواهد فتفئة ووسائل الاعلام مسرح وميدان ل ل للحن المنافقين ولا تعرفه في لحن القوم تمام واذاق الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزئون قولهم بين المؤمنين نحن إخوانكم ونحن مؤمنون هل سهزاء بالمؤمنين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فحذاري حذاري من, ال... من كلمة يفوه بها الإنسان يتكلم بها لا يدري لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها النار ويكتب الله له بها سخطة إلى يوم يلقان يعني مقتضى كما تقدم إن جميع أنوى أسباب الردة ترجع إلى أنها تناقض الشهادتين تناقض حقيقة الشهادتين الشهادتان تقتضيان تعظيم الله ورسوله وما جاء به والاستهزاء ضد ذلك قال الشيخ الدليل على هذا الناقض قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبعهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم معذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين وهل جاء في في سبب نزولها أن بعض الناس يعني في غزوة تبوك قال قائل في مجلس ما نرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء قال الضوء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغب بطون تقول يعني ما يشبعون من الأكل أكاله ما همهم إلا الأكل هذول دورهم عند الأكل هذه معنا كلمات وأكذب أرسل يكذبون على الناس الجنون يغرون الناس بما يدعونه من دين وعلم ولا أجبن عند اللقاء إذا جاء وقت الشدة ترى هم فرارة وجبنة يعني سب الرسول وخيار أصحابه بالجبل والكذب والشرح في, في الأكل والنهم كيف جاء مستوع بها غببطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عندنا فقال عوهب بن مالك والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ذهب يخبر الرسول بعد أن ذاتب الرسول راحلته وساب فلما جاء فإذا الوحي قد سبق فإذا الوحي قد سبق فجاء ذاك المنافق جاء يعتذر يا, يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديثاً نقطع به الطريق تمسك بنشعة ناقة رسول الله يعني مثل ما الحبل اللي يصير من خلف تعلق بالرحل إنما كنا, وإنما كنا نتحدث حديث الرقم نقطع به الطريق فالرسول يقول ما قال الله أب الله آياته ورسوله كنتم تستازعون لا يلتفت إليه ولا يزيد عليه هذا الجواب أب الله آياته ورسوله كنتم تستازعون لا تعتدروا فَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمَ الْأَيْمِ كان مؤمن كان مؤمن يعني عنده أصل الإيمان لكن الإيمان ليس بذاك أو أنه كان ظاهراً مظهراً للإيمان ثم باح كفره باح بالكفر فالأيان ف... الخطر عظيم يجب على المسلم أن يحذر من الكلمات التي يدعي أنه يمزح بها يقول أمزح أمزح ما ينفع المزحل ما لا تمزح في أمر الشريعة في أمر الدين في ما يتعلق بالله وصفاته وأسمائه في يتعلق بالقرآن بالقرآن وبالسنه وهج رسول الله لا تمزح المز يعني الهزل ضد الجد قف احبس لسانك المز هو السخريه والضحك يصير هنا انه بين الناس امور عاديه وكذا واحنا نتجاوز الى الاستهزاء الاستهزاء بالرب العظيم أو برسوله الكريم أو بدينه القوي هذا يخرج به الإنسان من الإسلام إلى الكفر نعم إن الله إليكم السابع السحر ومنه الصرف والعطر فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إلا نحن فتنة فلا تكفر هل سابع من يقول الشيخة السحل والسحل من علم الشياطية واتبع ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاردين به من أحد إلا بإله يقول فمن عمل به أو رضيه كفر وقالوا ومنه الصرف والعطف من السعر الصرف والعطف يعني الصرف يعني السعر الذي يقصد به تنفير الأحبة بعضهم عن بعض تفريق بين الزوجين فيتعلمون منهم ما يفرقون به هذا الصرف صرف فيه تأثير على, النف على النفوس حتى تنصرف قلوب الأحبة ينصرف الزوج عن زوجتها أو الزوجة عن زوجها أو ينصرف الأخ عن أخيه أو الولد عن أمها أو عن أبيها أو الصديق عن صديق صف هذا من كيد السعرة التفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون بي بين المرض وزوجه يعني أو غيرهما لكن هذلك أكثر ما يتعاطى السعرة من التفريق هو بين الزوجين والعطف لا العطف تحبيب وهو التولة التي ورد التولة التي ذكرت في حديث إن الرقب والتمائم والتولة تشيرك قال الشيخ في كتاب التوحيد والتولة شيء يصنعونه يدعمونه أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى المرأة وهذا التحبيب الذي ليس طبيعيا ولا عقليا ولا يعني بأسفل بالأسباب المعتادة التحاب له أسباب لا هذا تأثير سحري يجعل المسحور يتصرف تصرفا لا عقل لا عقليا في محبته صير عنده نوع من نصحها أن نقول يعني عنده هوس في محبته فتكون المرأة تكون عندها حب مفرط يخرج بها عن حدود العقل والحياة والحسنة وكذلك الرجل يعني تأثير على نفسية الإنسان وعقلية يقول السيخ ومنه الصرف والأرض وذكر الدليل على أن السحر كف من من عمله أو, أو رضي به كفر ما رضيه بلكفر أو ذكر الله شأنه في هذه الآيات من سورة البقرة وذكر في مواضع كثيرة قصة سحرة فرعون وسحرة فرعون سحرهم كان تخيليا يقول سبحانه وتعالى فأنا قال يخيل إليه من سعرهم أنها تسعى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سعرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه قيفة موسى قل قلنا لا تخف إن كانت ذلك وفي الآية الأخرى قال نعم وإن كن من المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم سحروا أعين الناس يخيلوا فالآيتان فيهم الدلالة على أن سعرهم كان تقيليا ولهذا يقال أن السعر نوعا سعر حقيقي وسعر تقيلي أيها الإخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14 ألفا وواحد